نور على مر الزمان تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به الصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدا من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدى وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه عاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجام تدبرا والدمع من ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رد فالكل أنصة للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لاست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيلتنا حرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحقق يا أمة القرآن جاتنا فتمسكي ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود